Alif Lam Mien Thälke الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 إن الذين كفروا سواء عليهم أذن ذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم och från människor, som säger att de är övertygade i Allah och i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 alla ingna hum humusu vaha, och alla killa jallamun. Wa ida la kulladina, amenum, polu, amenum. Wa ida xalla u ila xajatri nihim polu, ingna maakum, ingna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 مثلهم كمثل الذي استوقدنا رم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.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 الذي جعل لكم الأرض فراش و السما أبناء وأنزل من السماء ما فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادون وأنتم تعلمون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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني فقال ان ابئوني باسماء هؤلاء كنتم صادقين Kallu subahana kala ilma lana illa ma alamtana innakya antal alim ulhakim. Kallu adamu anbi asma فَلَمَّا آنَبَهُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 فَإِمَّا مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّ مِن هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَنِ ارْتَدَّ عَن هُدَايَ فَأَنَّمَا كَانَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل لذكرون نعمتي التي أنعمت عليكم وأوف بعهدي أوف بعهدهم وإياه فرحبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآيات ثمن قليل ولا تشتروا بآيات ثمن قليلو وإياه فتقوون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الركعين واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الركعين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 واستعينوا بالصبر, والصلاة وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ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 Wa att när vi är med er från Al-Fir'aun, som kommer att skada er, och de dödar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 поряд att de förbättningen ligna kommuner jewellerar det dinelser. Jag vill att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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين